الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى الرابع العزيمة والرخصه العزيمة والرخص أي هذا هو القسم الرابع من الأقسام التي علمنا لها بقوله وهي أربعة ذكر أن الحكم التكليفي يتنوع إلى أربعة أنواع النوع الأول ما يظهر به الحكم. النوع الثاني الصحيح والفاسد النوع الثالث المنعقد النوع الرابع العزيمة والرخصة العزيمة والرخصة وهذا التقسيم على ما ذكره المصنفون للحكم الوضعي باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه على وفق الدليل كالعزيمة أو خلافه كالرخصة حينئذ نقول هذا التقسيم له اعتبار كما قسمنا الصحيح هناك الفاسد باعتبار آخر باعتبار استجماع الفعل للشروط المعتبره شرعا أو لا الاول الصحيح والثاني الفاسد هنا باعتبار الحكم الشرعي هل هو موافق للدليل او لا الاول العزيمه والثاني الرخصه الاول العزيمه والثاني الرخصه وهل هما وصفان للحكم او للفعل فيهما خلاف فيه خلاف بين الاصليين والاصح وانهما وصفان للحكم فتكون حينئذ العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء والرخصة بمعنى الترخيص ومنه حديث فاقبلوا رخصة الله فاقبلوا رخصة الله إذا أضاف إلى الله عز وجل أيضا إذا قيل هما حكمان أو وصفان للحكم والحكم نوعان هل هما وصفان للحكم التكليف أم وصفان للحكم الوضعي أيضا فيه خلاف فيه خلاف. المصنفون جرى على أنهما وصفان للحكم الوضعي ووجهه أن الشرع جعل الأمور العادية التي للناس علما ومعرفا على السمرار وبقاء الحكم الشرعي الأصل في حقهم وجعل الأمور الطارئة التي تطرع وتقتضي التخفيف والتيسير جعلها علما ومعرفا على حكمه الشرعي الذي عنونا له بالرخصة هذا وجه كونها وضعية ولأصح ان نقول أنهما وصفان للحكم التكليفي هذا أقرم من القول بأنهما وضعية وإن كان ذاك الاعتبار له وجه إلا أن اعتبار أن الرخصة والعزيمة من الحكام التكليفية أو أوصاف للأحكام التكليفية أو لا لما فيهما من معنى الاقتضاء لما فيهما من معنى الاقتضاء ولذلك سيأتي ان العزيمة تقسم باعتبار الاحكام الشرعية الخمسة وكذلك الرخصة تكون واجبة وتكون مستحبة ومباحة إذن كونها الرخصة والعزيمة أوصاف للحكم التكنيفي اولى من اعتبارها أوصاف للحكم الوضعي الرابع العزيمة والرخصة وأصل العزيمة في اللغة مشتقة من العزم مشتقة من من العزم يقال عزم على الشيء عزما وعزيمة عزم على الشيء عزما وعزيمة إذا عقد ضميره على فعله وقطع عليه ومنه قوله جل وعلا في شأن آدم عليه السلام فنسي ولم نجد له عزما أي قصدا مؤكدا على فعل المعصية ومنه سمي بعض الرسل بأولي العزم لتأكيد قصدهم في طلبه الحق ولذلك فسرها المصنفون بقوله وأصل العزيمة القصد المؤكد وأصل العزيمة الأصل المؤكد والعزيمة فعيله مشتق من العزم مشتق من من العزم هذا معناه أو معناها في اللغة والرخصه قال السهولة الرخصه تقابل العزيمة في الاحكام الشرعية السهولة قال في المصباح رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا وأرخص ارخاصا إذا يسره وسهله إذا رخص الشرع بمعنى أنه يسره وسهله ولذلك قال المصنف الرخصة السهولة يعني التيسير والسهولة ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء إذا تراجع السعر نزل وسهل الشراء قالوا رخص السعر رخص من باب فعلا والصلاح اراد أن يبين لك العزيمة في الصلاح الفقهاء الاصوليين والرخصة في الصلاح الأصوليين بعد أن بين لك معناهما اللغوي فقال وصلح أي العزيمة في الصلاح الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي هكذا عرفها. المصنف رحمه الله والاولى أن يقال العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح هذا اولى ما تحد به العزيمة حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح هذه كلها قيود حكم شرعي هذا يشمل الأحكام الشرعية كلها الخمسه الواجب والندب والحرام والمكروه والمباح والمباح إذا حكم هذا جنس يشمل جميع الأحكام الخمسة لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي ولذلك قال حكم ثابت حكم ثابت فشمل حينئذ الأحكام الخمسة فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك. كيف يكون العزيمة في الحرام؟ كيف يكون القصد المؤكد؟ هل يمكن أن يكون الحرام الواجب واضح؟ إذا قيل الواجب عزيمة والمندوب عزيمة يكون القصد المؤكد تأكيد مقتضى الطلب وفي الحرام المكروه يرجع إلى معنى التأكيد الترك حينئذ لا مانع أن يوصف الحرام بكونه عزيمة ولا مانع أن يوصف المكروه بكونه عزيمة. كما وصف الواجب والمندوب والمباح فحينئذ إذا شمل قوله حكم ثابت الأحكام الخمسة نقول فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب لأن بعض من الاصوليين لا يرى أن العزيمة تدخل في الحرام والمكروه ولذلك قال الطوفي في شرحه على البلبل إن العزيمة تختص بالواجب والحرام والمكروه فأخرج المندوب والمباح إذا كانت العزيمة تختص بالواجب والحرام والمكروه أخرج المندوب والمباح وقال ابن قدامه في روضه إن العزيمة تختص بالواجب فقط وأخرج البقيه الأربعة وقال القرافي المالكي تختص بالواجب والمندوب فاخرج الحرام والمكروه والمباح والاصح انها تشمل الكل خمسه الاقسام لانها حكم شرعي ثبت بدليل شرعي ثبت بدليل شرعي ولذلك نقول قوله حكم شرعي ثابت بدليل شرعي هذا يشمل جميع الاحكام التكليفيه قوله بدليل شرعي ثابت بدليل شرعي احترز عن الثابت بدليل عقلي فلا يقال فيه عزيمة ورخصة إذن العزيمة والرخصة وصفان لما ثبت بدليل شرعي وما ليس كذلك كما لو ثبت بدليل عقلي لا يوصف بكونه رخصة ولا ولا عزيمة خال عن معارض الراجح حكم ثابت ثابت هذا صفة حكم خال هذا وصف لأي شيء لثابت لحكم طب لما جره حكم ثابت بالرفع اين حرف الجر نعم اسم منقوص واذا كان اسم منقوصا اي تقدر الضم على اليه المحذوفه حذفت لماذا اي ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا تقول هذا مشتر وخادع وزعي لحام حماه مانعه فاقض ما انت قاض يعني قاضيه قاضيه حينئذ يحذف الياء أو تحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين قل جاء قاضن قاضن قاضن هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمه مقدره على الياء المحذوفه للتخلص من التقاء الساكنين من التقاء الساكنين إذن خال هذا صفه لي حكم وهذا الحكم ثابت خالن عن معارض لم يعارض الحكم بحكم آخر لم يعارض هذا الحكم بحكم آخر خال عن معارض راجح خال عن معارض راجح احترز به عما ثبت أو يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح بدليل شرعي خال عن معارض راجح قال عن معارض الراجح قال احترز به عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح إذن قد يكون عندنا حكم شرعي يثبت بدليل هذا الدليل أو هذا الحكم خلا وعدم عن معارضه دليل آخر مساو أو راجح لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إذا ثبت بدليل ثم عارضه حكم شرعي ثابت بدليل مساوي لذلك الدليل نقول وجب الوقف حصل تعارض في الظاهر فوجب الوقف ونطلب مرجحا خارجيا لا من ذات الدليلين بل لابد من دليل يفصل بين الدليلين هذا متى إذا عورض الحكم الشرعي بدليل بمعارض مساوي استويا في الحكم استويا من جهة الثبوت استويا من جهة الثبوت والدلالة حينئذ نقول حصل تعارض، كل منهما في مرتبة واحدة وهذا سيأتي في باب التعارض. كل منهما في مرتبة واحدة ما العمل؟ التوقف لا نرجح هذا على ذاك ولا ذا على ذاك لماذا؟ لتساوي الدليلين ولا نقول تعارضا فتساقطا بل نقول نقف حتى يرد دليل خارج عن الدليلين. فحينئذ نطلب المرجح الخارجي. هذا متى؟ إذا كان ثم تساوي بين الدليلين. وأما إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فالمقدم هو هو الأرجح. فالمقدم هو هو الأرجح. إذا خال عن دليل عن معارض راجح إذن قد لا يخل عن معارض مرجوح فلا يخرج عن حد العزيمة فتبقى العزيمة على أصلها قد لا يخل عن معارض مساوي فحينئذ نقول لا لا نثبت عزيمة ولا رخصة وإنما نطلب المرجح الخارجي, المرجح الخارجي خال عن معارض راجح نحترز عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض مساوي أو راجح لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف لزم الوقف وجب الوقف وانتفت العزيمة وطلب المرجح الخارجي وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وانتفت العزيمة وقد تثبت الرخصة وقد تثبت الرخصة مثال العزيمة نقول تحريم الميتة عند عدم المخمصه حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة. هذا حكم عام اليس كذلك نقول حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح اليس كذلك في حق من غير المضطر نقول عند عدم المخمصه في حقه نقول هذا الحكم عزيمه هذا الحكم عزيمة لأنه حكم ثبت بدليل شرعي ولم يعارض بدليل آخر أرجح منه فإن كان مضطرا حينئذ نقول هذا الحكم حرمت عليكم الميت عورض بدليل أرجح منه في حق من؟ في حق المضطر فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حينئذ وجد دليل شرعي لابد من دليل شرعي لأن الرخصة لا تثبت إلا بدليل لا تثبت الرخصة إلا بدليل لأنه لو ثبتت الرخصة بدليل بغير دليل لنزم منه ترك العمل بما اقتضاه الدليل الأول من غير معارض وهذا لا يجوز وهذا لا, لا يجوز لا يعارض الحكم الشرعي و نعدل عن العزيمة إلى الرخصة الا بدليل شرعي الا بدليل شرعي إذا تحريم الميت عند عدم المخمصه نقول التحريم عزيمه التحريم عزيمة لماذا لانه حكم شرعي ثبت بدليل شرعي ولم يعارض بدليل ارجح منه فإذا وردت المخمصه مجاعه حينئذ نقول حاصر المعارض وجد المعارض لدليل لوجد المعارض لدليل التحريم حرمت عليكم الميتة وهو راجح عليه فمن اضطر في مخمصه لماذا حفظا للنفوس لقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حينئذ نقول الأكل واجب وردت الرخصة وانتفت العزيمة في حق من في حق المضطر حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح هذا هو ضابط العزيمة قال هنا الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي هذا أوضح لكن ذاك اكد وأوسع الحكم الثابت الحكم هذا يشمل العزيمة والرخصه الثابت بد أن يكون ثابتا فحينئذ يشمل جميع الأحكام الشرعية لكن لابد من تقييده ثابت بدليل شرعي بدليل شرعي من غير مخالفة دليل شرعي اخرج الرخصة اخرج الرخصة فكل حكم شرعي ثبت ولم يعارض بما هو ارجح منه فهو فهو عزيمه فهو عزيمه اذا الصلوات الخمس المكتوبات كلها عزائم صوم رمضان للمقيم ها القادر نقول عزيمه الحج للمستطيع القادر نقول عزيمه كل حكم شرعي ثبت ولم يعارض بما هو أرجح حينئذ نقول هذا هذا عزيمة هذا عزيمه العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي فإن خالفه دليل شرعي أرجح منه لا مساو ولا مرجوح نقول ثبتت الرخصة ثبتت الرخصة ثم قال والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر إباحة المحظور مع سبب مع قيام سبب الحظر. وقيل في حد الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح إباحة المحظور الطف ذكر لما ذكر الحد الثاني قال ولو قيل السباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لكان مساويا وصح. يعني صح التعريف بهذا أو ذا كل منهما يثبت به حد الرخصة إلا الثاني أوضح إباحة المحظور المراد به السباحه المحظور استباحته من جهه ماذا المعتقد او الفعل ها فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم اذا اكل المطر ياكل وفي نيته يأكل محرما أو مباحا كيف نقول السباحة عمل فقط هل انقلب المحرم حلالا في حقه قل نعم حرمت عليكم الميتة فإن وردت الرخصة للمضطر حينئذ نقول ليست بحرام ليست بحرام وإنما صارت مباحة صارت له مباحة ولذلك لو قيل حرام لو لزم منه وجود عله التحريم وهو الخبث والخبث وهذا منتف في حقه لان الله عز وجل لا يبيح شيئا إلا وهو فيه منفعه لصاحبه فحينئذ اذا قيل الميت خبيث وهي محرمه فجاز له أكل الخبيث لقل لا ارتفع لما اجيز له ارتفع حكمها وارتفع علة التحريم في حقه ولا مانع العقل لا يمنع من هذا لا يمنع من هذا بل الأدلة تدل على ذلك الله عز وجل لا يأمر إلا بما مصرحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة هذا متفق عليه بين أهل العلم فإذا اضطر نقول وجب عليه الأكل فلو تركه فمات لكان قاتلا لنفسه فكيف يقول بقي التحريم وبقي خبث الميت بل نقول اباحه المحظور سباحته مطلقا لكن لا بد ان تكون هذه السباحه من الشر لا بد من تقييده بالشرع لانه قد يصبح السبيح المحرم فيكون معصية لا رخصة لو قيل اباحه المحظور مع قيام سبب الحاضر يعني قد يتلبس بالمحرم والمحرم كما هو باقي محرم في حق غيره نقول هذا إن لم يكن على وجه الشرفة معصيه لو كان غير صاحب المخمصه أكل من الميتة ما حكمه نقول التلبس بمحرم هل السباح المحرم السباح المحرم مع قيام سبب الحضر مع قيام سبب إذن صدق عليه لذلك فلو أكل غير مضطر للميت نقول هذا الفعل اباحه المحظور مع قيام سبب الحظر هل, هل الشرع أذن له في الأكل؟ الجواب لا اذا لابد من التقييد فنقول اباحه المحظور شرعا احترازا من اباحه المحظور للهوى فحينئذ يكون معصيه يكون معصيه مع قيام سبب الحظر مع قيام سبب الحظر يعني الرخصة تكون كالاستثناء من الأمر العام ولذلك سبق أن الأصل يطلق ويراد به خلاف القاعدة المستمرة فنقول الأكل من الميتة للمضطر على خلاف الأصل على خلاف الأصل فإذا أبيح له أن يأكل فحينئذ إباحة الأكل لزيد للضروره هل لزم منه رفع السبب الذي حرم من أجله على غيره الجواب لا الجواب لا لماذا لانه قد يرفع السبب الذي حرم لاجله فلا يكون رخصة وانما يكون نسخا ولذلك مثلوا لهذا الموضع بنسخ نسخ المصابره او رفع المصابره كان المسلم مأمور ان يقف امام كم الواحد بكم بعشرة ثم نسخ انتقل وتغير الحكم من العشره الى الى اثنين نقول هنا هل تغيير الحكم من الصعوبه الى السهوله رخصه او لا نقول لا ليس برخصه لماذا بل هو نسخ لان شرط الرخصه ان يكون الحكم الذي غير عنه سبب التحريم باقي ولم يزل ولم يرتفع وهناك كان المصابر الواحد من المسلمين يصابر العشرة لقلة وضعف المسلمين فلما كثروا وقويت شوكتهم حينئذ صار الواجب انتقل الحكم من الصعوبة إلى السهولة وصار الواحد يقابل اثنين هل بقي السبب الذي كان يجب على المسلم أن يصابر ويقف في وجه عشر قل لا لم يبق بل تغير هنا قال إباحة المحظور للضرورة أو للحاجة مع قيام سبب الحظر. فإن ارتفع سبب الحظر صار نسخا صار نسخا ولذلك بعضهم يعرف الرخصه بأنها حكم شرعي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي حكم تغير إذن لابد من التغيير من صعوبة إلى سهولة فإن تغير إلى أصعب ليس ب ليس برخصة لأن الرخصة فيها السهوله وهذا قد تغير من السهولة إلى الصعوبة أو من الصعوبة إلى ما هو أصعب مثل نسخ التخيير بين الإطعام والإفطار في شهر رمضان نقول هنا تغير من الصعوبة أو السهولة يختلف اختلاف المكلفين تغير الحكم من الإطعام أو الصيام التخير بينهما إلى تحتم الصيام فمن شهد منكم الشارع فليصم نقول الحكم تغير هنا تغير إلى صعوبة هل يعتبر رخصة؟ نقول لا وإنما الرخصة تكون التغير فيه من حكم صعب إلى سهل لعذر لابد أن يكون ثم عذر وجد في المكلف هذا احترازا مما لو حصل التغير من صعوبه إلى سهوله لكن لا لعذر كوجوب الوضوء لكل صلاه كوجوب الوضوء لكل صلاه هذا نسخ فصار المكلف يصلي بي الوضوء الواحد ما لم يحدث عند الصلوات نقول هذا الحكم تغير من صعوبة الى الى سهوله لكن هل هو العذر؟ الجواب لا ليس لعذر بخلاف الأكل من الميتة إنما يجوز متى إذا كان لعذر مع قيام السبب الأصلي الذي كان الحكم عليه قبل حالة التغير يعني عندنا حالتان حالة تغير حصلت وهي حالة ثانية وحالة أولى, وحالة أولى الحكم بعد التغير مع قيام السبب كالحكم قبل التغير مع قيام السبب فالسبب قائم ولذلك نقول المريض إذا وجد الماء ولم يتمكن من استعماله يعدل إلى إلى التيمم إلى التيمم هل هذا رخصة أو عزيمة نقول رخصة مثل المصنف هنا بأنه رخصة ما هو السبب القائم في عدم العدول إلى التيمم مع وجود الماء قبل المرض هل يجوز له أن يتيمم لا يجوز لماذا لوجود الماء بعد حلول المرض نقول له أن يتيمم تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة هل أزيل الحكم المرتب قبل التغير المرتب على وجود الماء هل ارتفع بعد الإذن له بالتيمم لم يتغير هو له أن يتيمم والحكم الشرعي معلق على وجود الماء متى لذلك متى ما شفي ها نقول بطل تيممه متى ما زال العذر بطل التيمم لماذا لأن الاصل استعمال الماء فلما لم يتمكن من استعمال الماء حصل أو وجدت الرخصة فتغير الحكم في شأنه والحكم المرتب على عدم جواز التيمم قبل المرض وهو وجود الماء هذا موجود بعد الإذن له في التيمم ولم يرتفع الحكم لماذا؟ لأنه لو زال السبب بالتمام قلنا هذا صار نسخا صار نسخا ومثاله المصابرة المصابره حصل تغيير تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لكن نقول السبب الذي ترتب عليه الحكم الشرعي من كون المسلم الواحد يواجه ويقابل عشره هو ضعف المسلمين فلما تغير الحكم من الصعوبة إلى السهولة نقول السبب الذي رتب عليه الحكم الشرعي قبل حالة التغير موجود أو لا غير موجود وإنما قويت شوكة المسلمين فارتفع الحكم فحصل التغيير. فحينئذ نقول هذا نسخ وليس ب وليس برفصة حكم أو نعم حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام حكم السبب الأصلي أو مع قيام سبب الحكم الأصلي. فإذا كان لا لعذر نقول هذا يسمى نسخان فإذا كان مع عدم قيام أو مع عدم قيام سبب الحكم الأصلي يسمى نسخا. ان كان من سهوله الى صعوبه يقال يسمى نسخا ان كان من صعوبه الى صعوبه يسمى نسخا ان كان من مساوين إلى لمساوي يسمى نسخا ولذلك سياتينا النسخ قد يكون الى بدل مساوي قد يكون الى اخف لا اثقل مساوي مثل ماذا نسخة للقبلة من بيت المقدس الى الكعبة حصل تغيير الحكم أو لا نقول حكم تغير حكم تغير لكنه من مساوين إلى مساوئ المكلف لا يشق عليه ان يتجه الى اي جهه لو صليت هكذا او هكذا او هكذا الامر صياد ليس فيه مشق عليك في الشرق أو في الغرب أو الشمال او الجنوب يستوي في حق المكلف ليس كالصيام والاطعام ونحو ذلك فحينئذ نقول هذا من مساوين إلى مساوئ فهذا يعتبر ماذا يعتبر نسخا لا،, لا رخصة هنا قال والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر يعني سباحه المحظور شرعا مع قيام وجود سبب الحظر قبل الإباحة مع قيام أي وجود سبب التحريم قبل الإباحة فلو زال سبب التحريم بعد التغيير او بعد الإباحة لا يسمى الرخصة بل يسمى وقيل في تعريف الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح هذا يقابل حد العزيمه هناك حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح هنا قال ما أي حكم يشمل العزيمة والرخصة ثبت لابد من دليل شرعي لابد من تقييده لأن الرخصة لو جوز إثباتها بدون دليل شرعي لجاز حينئذ أن يقال يترك الدليل الذي سميناه بالسابق عزيمة لا لمقتضين وهذا لا يجوز لا يجوز أن يقوم دليل صحيح ودل على أمر محرم ثم بعد ذلك يترك العمل به لدلالة العقل على جواز الاستثناء بل لابد أن تكون الرخصة ثابتة بدليل شرعي يعني التيمم مثلا رخصة نقول لابد أن يكون التيمم ثابت بدليل شرعي أليس كذلك نعم ما ثبت على خلاف دليل شرعي أخرج العزيمة احسنت نعم أخرج العزيمة لأن العزيمة ثبت على وفق دليل شرعي قال لمعارض راجح هذا بيان سبب الرخصة لما رخص لما خولف لمخولفة العزيمة لمخولف الحكم الأصلي الثابت بدليل شرعي نقول لمعارض راجح لمعارض راجح إذا هذا بيان لسبب الرخصة والمراد بالمعارض الراجح العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التيسيرة والسهولة كالمخمص في حق الجائع والمرض وعدم القدر على استعمال الماء في حق المريض والعجز أو المشقة في حق المسافر في الصيام وقصر الصنوات ونحو ذلك نقول الوصف الذي قام بالمكلف هو الذي اقتضاه هو العذر الذي إذا وجد ترتب عليه الدليل الشرعي فصار كالاستثناء من العزيمة السابقة وما سوى المفرد كما ذكرناه يشمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وامثلة المبالغة والجمع ما ثبت على خلاف دليل نقول هذا قيد احترز به عما ثبت على وفق دليل فلا يكون رخصة بل عزيمة كما ذكرناه من الصوم في في الحضر لمعارض راجح احترز به عما إذا وجد معارض لكنه ليس براجح ليس براجع إما مساو أو قاصر على المساوى إذا كان مساوٍ نقول أدل إذا تساوت حينئذ وجب الوقف وطلب المرجح الخارجي هذا متى عند المساواة وإن كان قاصراً عن المساواة فلا يؤثر في الدليل وتبقى العزيمة على على أصلها قال كتيمم المريض لمرضه كتيمم المريض لمرضه أراد لك أو أراد أن يبين لك أن الرخصه على ثلاثة أقسام على ثلاثة أقسام من الرخصة ما هو واجب من الرخصة ما هو واجب كتيمم المريض لمرضه كتيمم المريض لمرضه نقول هذا واجب أم مندوب واجب إذا لم يتمكن من استعمال الماء وجب العدول إلى التيمم كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء مع وجود الماء وأكل الميتة للمضطر هذا فيه إباحة المحرم والأول فيه إباحة الواجب السباح الواجب وهنا السباحه المحرم لأن الواجب هناك استعمال الماء الذي هو الوضوء فالسباحة هو تركه وعدل عنه إلى إلى التيمم وهنا أكل أكل الميتة نقول هذا إباحة المحرم لكنه لي عذر الضرورة اكل الميتة للمضطر بهذا القيد بهذا القيد لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث أو خبث المحل لقيام سبب الحظر. في أي شيء في التيمم وفي أكل الميتة يعني السبب الذي حرم من أجله استعمال التيمم مع القدرة على الماء هو وجود الماء والسبب الذي من أجله حرم أكل الميتة مع عدم الضرورة هو خبث المحل فحينئذ إذا جوز للأكل أو جوز للسعمال التيمم نقول الأصل لم يزل باق على على أصله وهذا داخل في التعريف السابق لقيام سبب الحظر يعني لوجود سبب الحظر في المسألتين سواء كان أباح السباحة ترك الواجب أو السباحة المحرم لوجود الماء في مسألة التيمم وخبث المحل في مسألة أكل الميتة والعراية من صور المزابنه هذا عطف على قوله كتيمم يعني النوع الثالث من أنواع الرخصة وهو تصحيح بعض العقود تخفيفا على المكلفين تصحيح بعض العقود تخفيفا على المكلفين بشرط أن تكون ثم حاجه إليها لكن بشروطها لذلك قلنا لا بد من أن تكون الرخصه ثابته بدليل شرعي ليس تصحيح العقود مطلقا هكذا لا وانما لا بد ان يكون العقد الذي صحح مع المنع منه عاما لا بد ان يكون منصوصا عليه في في الشرع والعرايا من صور المزابنه يعني من صور المزابنه والمزابنه معلوم انه منهي عنها والمزابنه هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر هذه المزابنه بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ووجه النهي عنها لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين تمر ورطب وكلاهما من جنس هل هو ربوي أو لا هو هذا مراد، هل هو لكن أجاز الشارع ذلك في العرايا بشروطها المعلومة في كتب الفقه كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الله وسلم رخص لصاحب العريه أن يبيعها بخرصها ولمسلمين بخرصها تمرا يأكلونها رطبا لكن بشروطها كما هو معلوم في كتب الفقه اذا الرخصة نقول اما ان تكون اباحه ترك الواجب واما ان تكون اباحه المحرم لعذر الضرورة او الحاجة واما ان تكون لتصحيح بعض العقود هذا تقسيم ذكره المصنف ذكره المصنف وبعضهم يقول من الرخصة ما هو واجب ومن الرخصة ما هو مندوب ومن الرخصة ما هو مباح بهذا التقسيم والمحرم والمكروه لا يكونان داخلين في الرخصة كذلك اذا من الرخصة ما هو واجب كأكل الميتة للمضطر فهو واجب على الصحيح لان ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب وترك الحرام هنا هو قتل النفس حفظا للنفوس اجاز بل اوجب عليه الرب جل وعلا ان ياكل من من هذه الميتة فهو واجب على الصحيح لأنه سبب لإحياء النفوس وما كان كذلك فهو فهو واجب ولذلك قعد. الفقهاء قاعده عام الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات ومن الرخصة مندوب كقصر المسافر للصلاة قصر المسافر للصلاة نقول حكم ثابت على مخالف للدليل ها الشرعي لأن الأصل الإتمام وعدم الجمع كل صلاة في وقتها والأصل أن يصلي الربعية رباعيه ولا يقصر هذا الأصل لكن خولف هذا الأصل وثبتت الرخصة لقيام العذر مع قيام السبب الحكم الأصلي العذر ما هو وجود المشقة هل لما قصر وافطر في شهر رمضان مثلا هل زال العذر أو زال السبب الذي رتب عليه الأصل وهو صوم رمضان وإتمام الصلاة لا نقول باقي لذلك إذا زال عذره رجع إلى الحكم الأصلي صار عزيمة ترخص بدليل شرعي فلما زالت المشقة رجع إلى أصله لماذا لأن كل من الحكمين مرتبطين بشأن نفس المكلف فخروجه إلى الترخص لا ينفي أن يكون داخلا في الحكم العام فحينئذ نقول الصيام يجب للحاضر ولا يجب على المسافر لكن لو زال علة السفر أو زال السفر رجع الحكم على على أصله ولا يثبت كل منهما إلا بدليل شرعه ومن الرخصة مندوب كقصر المسافر الصلاة ومن الرخصة مباح هكذا في المذهب ومن الرخصة مباح كان الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزلفة الجمع بين الصلاتين الجمع في المذهب مباح خروجا من الخلاف خلاف بحنيفة وغيره فحينئذ لا يقول السنة الجمع إلا في عرفة ومزلفة لماذا هلا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمع في غير عرفة ومزلفة لعدم الخلاف أجمعوا على سنية الجمع في مزلف وعرف بالإجماع سواء كان في حق المكي وغيره مطلقا ولذلك يسن حتى للمكي أما القصر هذا محل خلاف هل المكي يقصر أم لا الجمهور على المن لماذا لعدم وجود علة القصر وهو وهو السفر ليس مسافرا هنا قال كالجمع بين الصلاتين في غير عرفه هو مباح إذن هو رخصة أو لا رخصة لماذا لأنه ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح لمعارض راجح لأن الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الجمع تخفيفا وهذا التخفيف وقع معارضا لدليل آخر. فإذا وجدت المشقة ومقتضى الجمع حينئذ نقول وجدت وحصلت وثبتت الرخصة. لكن قول منه مباح مطلقا هذا فيه نظر بل هو هو سنة. وكذا من أكره على كلمة الكفر على كلمة الكفر قال يباح هذه رخصة مباحة رخصة مباحة. إذن عرفنا الفرق بين العزيمة و والرخصة وحينئذ نقول ايهما اكثر في الاحكام الشرعية العزائم من الرخص العزائم هي الاصل ولا يعدل عنها فيقال رخصه الا الا بدليل الشرع ولذلك يختلفون هل التيمم رخصه او عزيمه هل المسح على الخفين رخصه ام عزيمه يختلفون مثل هذا المسائل لماذا لأن الأصل هو العزيمة فإذا شك الناظر في ما المسح على الخفين مثلا هو عزيمه ام رخصه يبقى على الاصل ولا يعدل عنه كذلك في التيمم بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول وهو باب الأحكام الشرعية ثم انتقل الى الباب الثاني في الأدلة لأنه لما عرف أصول الفقه نقل وذلك في ثلاثة أبواب الباب الأول في الأحكام وبينها لك عرف الحكم وقسمه إلى قسمين حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي وبين أقسام كلين انتقل إلى الباب الثاني وهو الأدلة ومناسبة ذكري الأدلة هنا أنه عرف لك أصول الفقه بأنه أدلة الفقه أدلة الفقه الإجمالية أصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي أدلة الفقه الأصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له إذا أصول الفقه ما هو أدلة الفقه التي يستنبط منها المرتهد الأحكام الشرعية فعندذي نريد السؤال ما هي الأدلة الشرعية وما هي أنواعها ما هو المتفق منها عليها وما هو المختلف فيها منها هنا لابد من السؤال ولا بد من الجواب لذلك عقد المصنف هذا الباب الثاني في الأدلة أي الأدلة الشرعية الادله الشرعيه قال أصل الدلالة الإرشاد أصل الدلالة الإرشاد قالوا دلالة ودلالة ودلالة يعني مثلثة الدال افصح الفتح ثم الكسر ثم الضم ما قال الشيخ الأمير رحمه الله وأردأها الضم كما في المقدمة المنطقية وأردأها الضم أدناها يعني وإن ثبت لغة إذن هي مثلثة الدال والأصح أن يقال الدلالة ثم أقل منها الدلالة بكسر الدال ثم لو قال دلالة لا بأس له وجه في اللغة أصر الدلالة أو الدلالة الإرشاد أصرها الإرشاد لماذا؟ لأن الدليل في اللغة هذا مشتق من من الدلالة والدليل يحصل به الإرشاد. فحينئذ نقول الدلالة في اللغة في أصل وضعها اللغوي المراد به الإرشاد. وبعضهم يقول الدلالة في الصلاح فهم أمر من أمر. فهم أمر من أمر. وبعضهم يجعل هذا الضابط أيضا معناها اللغوي لكن المشهور أنه معناها للصلاح فهم أمر من أمر والفهم إدراك المعنى الفهم إدراك المعنى فهم أمر من أمر أمر سواء كان لفظا أو ليس بلفظ فحينئذ يشمل اللفظ ويشمل الإشارة والكتابة والنصب والعقد ولسان الحال لأنه يفهم منها تدرك المعاني من الألفاظ وتدرك المعاني من غير الألفاظ حينئذ نقول فهم الشيء أو إدراك الشيء لا يختص بالألفاظ بل الإشارات والكتابة والعقد والنصب هذه كلها تكون محلا للفهمين فهم أمر من أمر أي إدراك معنى إدراك معنى الفهم مطلقا إدراك معنى الكلام كما ذكرناه في حد الفقه قلنا الفقه في اللغة الفهم والمراد بالفهم ادراك معنى الكلام لماذا قيدنا الفهم هناك بادراك معنى الكلام وقلنا هنا الدلاله فهم امر ادراك معنى مطلقا سواء كان لفظا او لا ها لماذا هناك قيدناه وذكرنا تعريف ابي هلال العسكري ان الفهم هو العلم بمعاني الكلام عند سماعه مطلقا هكذا عن العلم بمعاني الكلام لأن الفقه هناك الفهم المراد به الفهم من الادله والمراد بالادله الادله اللفظيه الادله اللفظيه فحينئذ ناسب ان يقيد الفهمونك لئلا يريد تعارض بين ذكرنا للفهم هنا بانه مطلقا سواء كان من الالفاظ او غيرها وهنا قلنا ادراك معنى الكلام حينئذ قد يتصور الطالب ان ثم تعارضا بينهما كيف نقول في حد الفقه في أول الكلام هناك في أول الكتاب الفقه لغة الفهم والمراد بالفهم إدراك معنى الكلام ثم نأتي هنا ونقول فهم أمر من أمر الفهم هنا لا يختص بالكلام فليس بينهما تعارض هنا الدلالة مطلقا سواء كانت مأخوذة من النصوص أو من غيرها فحينئذ يعمم وهناك الدلالة أو الفهم مقيد بالنصوص والنصوص لفظية النصوص لفظية إذا فهم أمر من أمر هذا الحد يفهم منه ماذا أن الدلالة تكون دلالة إذا حصل الفهم بالفعل وإذا لم يحصل الفهم منه بالفعل لا يسمى دلالة لا يسمى دلالة واضح هذا قال فهم أمر من أمر يتضح بالحد الثاني أو نقول في حدها كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر فهم منه بالفعل أو لم يفهم كون أمر يعني وجود شيء أمر هذا نكره مطلق لفظ سواء كان لفظا أو كتابه أو اشاره أو أي شيء يمكن أن يكون دليلا يوضع فهم أمر من أمر فهم كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل او لم يفهم فهم بالفعل او لم يفهم يعني هل يشترط في الحكم على الدلالة او على الدليل انه لا يسمى دلالة ولا دليل الا اذا حصل الفهم واذا لم يحصل الفهم حينئذ انتفت انتفى الوصف او انتفى الوصف بالدلالة او الدليل ايهما اولى نقول الاولى ان يعمم الحكم فحينئذ يكون الدليل دليلا سواء فهمت منه المقصود أو لم تفهم قد تقرأ آية أو حديث لم تفهم منها حرف واحد نقول هذا دليل أو ليس بدليل دليل طيب ما حصل الفهم نقول الدلاله فهم أمر من أمر ما حصل الفهم نقول هو يفهم بالقوة لمن كان اهلا للنظر فنظر حينئذ يحصل الفهم ولكن لقصور الناظر حينئذ لما نظر لم يفهم لا لذات الدليل وانما لقصر أو لقصور الناظر فحينئذ نقول يسمى دليلا ولو لم يحصل الفهم بالفعل يسمى دليلا ولو لم يحصل الفهم بالفعل وهذا اولى والفرق بين التعريفين ان يقال قولهم فهم امر من امر انه لا يسمى دلاله او دليل الا اذا حصل الفهم بالفعل وجد الفهم قرات ففهمت حينئذ هذا هو الدليل وما ليس بدليل نقول لا فلذلك الحد الأجمع أن نقول كون امر وجود امر بحيث يفهم منه أمر يفهم منه أمر فهم منه بالفعل أو لم يفهم يفهم منه بالفعل أو لم يفهم الشيخ الأمير رحمه الله يذكر مثالين لما يحصل به الدليل ولو لم يحصل به الفهم يقول الصحابه رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في الكلاله مع كون الدليل نص يستفتونك ها اولا ما هي الكلاله الورث الذين لا لا اب ولا لا فرع ولا اصلا لا ولد ولا اب هذه اختلف فيها الصحابه ما المراد بالك مع ان النص يدل على هذا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد اذا ليس له ولد ثم ورث الاخت قال ها وله اخت فلها نصف ما ترك كيف دل هذا النص على عدم الاب لان الاخت لا ترث مع وجود الاب فتوريث الاخت يستلزم عدم وجود اذا بدلالة الالتزام دل, دل النص على ماذا على عدم وجود الأبي الذي هو الأصل وبالنطق دلالة المنطوق ليس له ولد دل على ماذا على عدم وجود الفرع حينئذ الدليل دليل ولو لم يحصل الفهم لبعض الصحابه فيسمى دليلا حينئذ إذن عدم الفهم لما دلت عليه النص نقول لا يخرجه عن كونه دليلا ولذلك نقول يفهم بحيث يفهم منه فهم بالفعل بالإيجاد أو لم يفهم لأنه يفهم بالقوة وإن لم يفهم بالفعل كذلك قصة يعقوب عليه السلام لما رأى الدم على قميص يوسف عليه السلام دم السخل ماذا قال قال سبحان الله متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه هكذا قيل إذن عدم شق القميص دليلا يعتبر دليلا في حق يعقوب عليه السلام وان لم يفهم منه أولاد يعقوب ما فهمه يعقوب عليه السلام فهو دليل دليل سواء فهم منه بالفعل كما فهم يعقوب أو لم يفهم منه بالفعل كما لم يفهم منه أولاد يعقوب فهو دليل هنا نقول الدلالة اعم أصل الدلالة الإرشاد أصل الدلالة الإرشاد وتطلق الدلالة على الدليل مجازا الدليل فعيل مشتق من الدلالة والدلالة تطلق على الدليل لكن من جهة المجاز لا من جهة الحقيقة لأن الدلالة مصدر وإطلاق المصدر على اسم الفاعل هذا مجاز ولذلك يقال زيد عدل لابد من التاويل يعني زيد ذو عدل أو زيد عادل فلا بد من التاويل هنا الدلالة تطلق على الدليل لكنه مجاز لا لا حقيقة أصل الدلالة الإرشاد والصلاح أراد ان يعرف الدلالة الصلاحا والصلاح هو الذي ذكرناه سابقا الدلالة في الصلاح فهم أمر من أمره ولكن هنا أراد أن يفسر لنا الدلالة بمعنى الدليل الدلالة بمعنى الدليل إذن اطلقت الدلالة مرادا بها الدليل مجازا ولم يرد الدلالة في الاصصناح الذي ذكرناه سابقا وهو فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم منه بالفعل أو لم يفهم هذا في الاصصناح للدلالة نفسها في الحقيقة الاصصناحية أو العرفية وهنا الدلالة باعتبار كونها اطلقت على الدليل يعني بالنظر إلى كونها دليلا ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظلا ما أدري المصنف يأتي بحدود بعيدة جدا ويترك المشهور عند الأصوليين والمشهور عند الأصوليين أن يقال الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب قبل هذا أوضح مما ذكره المصنف هنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري ما أي شيء يمكن التوصل بصحيح النظر يعني يمكن عبر بالإمكان ولم يعبر بالفعل لماذا لأن الدليل دليل ولو لم يحصل الفهم منه بالفعل متى ما أمكن الفهم فحينئذ يسمى دليلا سواء فهمت منه بالفعل أو لم تفهم ولذلك نقول الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر يعني بالنظر الصحيح والنظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن النظر هو الفكر والفكر هو حركة النفس في المعقولات وحركتها في المحسوسات تسمى تخيلا لا لا فكرا إذا نقول النظر حده الفكر المؤدي يعني يوصل المؤدي هو بمعنى يوصل المؤدي الى علم أو ظن المؤدي الى علم او ظن اذا منتهى النظر قد يكون علما وقد يكون ظنا فلا يشترط في النظر أن يكون قطعيا بل قد يكون قطعيا مؤداه ومقصوده وقد يكون ظنيا ما يمكن التوصل بصحيح النظر من إضافة الصفة إلى الموصوف أي النظر الصحيح احترازا عن النظر الفاسد النظر الفاسد لأن الناظر في مثلا الأدلة الموصلة إلى الفقه إما أن ينظر بواسطة القواعد والأصول التي وضعها أهل العلم وإما أن ينظر بهواه يمكن أن ينظر أو لا يمكن وهذا كثير عند أهل الأهواء ينظف في الكتاب والسنة بهواه فحينئذ ماذا تكون النتيجة نظر صحيح أو نظر فاسد نظر فاسد ولا شك إذن بصحيح النظري احترازا عن النظر الفاسد متى يكون النظر صحيحا إذا سار على الطريق المرسوم التي وضعها الاصوليون مثلا في مثل هذا الفن ولذلك أصول الفقه يعتبر أسس ومناهد لمن أراد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري مطلوب خبري خبري بمعنى النسبة الإسنادية التي تكون بين المبتدا والخبر أو الفعل والفاعل أو الفعل والفاعل لماذا؟ لأن الإدراك المتعلق بالجملة الاسميه يسمى تصديقه والادراك المتعلق بالجملة الفعلية يسمى تصديقا إذن إلى مطلوب خبري نسبة إلى الخبر وهو الإسناد التام احترز به عن مطلوب تصوري وهو إدراك المفرد ولذلك الدليل عند الاصوليين لا يكون إلا مركبا لا يكون إلا مركبا لأن الإدراك إما يكون متعلقا بمفرد كلمة واحدة إثما أو فعلا أو حرفا وإما أن يكون متعلقا بجملة تامة إن كان متعلقا بجملة تامة أدرك المعنى المراد والمقصود من الجملة الاسميه على وجه التمام وأدرك المعنى والفائدة المترتبة أو المفهومة من الجملة الفعلية على وجه التمام نقول هذا تصديق معدى ذلك فهو تصور. متى يكون دليلا؟ متى يكون النظر دليلا إذا كان موصلا إلى مطلوب خبري بمعنى تصديق حينئذ نقول الدليل عند الاصوليين لا يكون الا مركبا لا يكون الا مركبا هذا هو الدليل عندهم فحينئذ قوله الى مطلوب خبري يعني الى تصديق نقول هذا التصديق قسمان قد يكون علما وقد يكون ظنا فحينئذ تخصيص الدليل بما أفاد القطع دون الظن تخصيص بلا مخصص فقوله إلى مطلوب خبري نقول يشمل النوعين فكل ما أوصل إلى مطلوب خبري سواء كان هذا المطلوب قطعيا يفيد العلم أو ظنيا يفيد الظن نقول يسمى دليلا خلافا لما عليه أكثر المتكلمين كما سيأتي من, من تخصيص الدليل بما أفاد القطع والعلم وما أفاد الظن هذا لا يسمى دليلا عندهم بل يسمى أمارة وعلامه والتفريق هذا باطل فاسد بدليل شمول الدليل للنوعين إذا ما يمكن شيء يمكن والمراد بالإمكان هنا لا بالفعل ما يمكن التوصل بصحيح النظر يعني بواسطة النظر الصحيح إذا تأمل فكر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن إلى مطلوب خبري إلى مطلوب والصلاح والصلاحا قيل ما يتوصل وما به للخبري الوصول بنظر صحاه والدليل والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجل إدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشتهر جزمه إلى آخره قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العاده اضطرارا علما أو ظنا لو أردنا خلاصة الحد نقول ما يتوصل به إلى معرفة, إلى معرفة علم أو ظن قوله ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا مراده أن متعلق الدليل لا يكون من العلوم الضرورية وإنما بد أن يكون نظريا أما إن كان ضروريا فحينئذ في أي شيء ينظر نقول الفكر المؤدي الى علم أو ظن هذا هو النظر أن السماء فوقنا هل يحتاج إلى تأمل فكر والسشارة والسخارة ما يحتاج الأرض تحتنا لا يحتاج النار محرقة الكل أكبر من الجزء اذا كل ضروري لا يحتاج إلى بحث لا يوجد فقيه يأتي بالكتب الستة ثم يبحث قل صلاة الفجر واجبة أو لا يمكن ما يمكن إنما يبحث ماذا يبحث ما يحتمل البحث وهو ما لم يكن ضروريا فإن كان ضروريا يحتاج إلى بحث في كان؟ لذلك قال ما لا يعلم في مستقر العادة ما لا يعلم اضطرارا اضطرارا هذا مفعول به ليعلم في مستقر العادة يعني ما استقر عادة عند كل أصحاب فن فالمستقر عادة عند النحاه أحكام تخصهم والمستقر عادة عند الاصوليين احكام تخصهم وكذلك الفقهاء إلى آخره إذن ما يتوصل ما أي شيء يتوصل به يعني يوصل به ويؤدي إلى نتيجة ما هي هذه النتيجة إلى معرفة علم أو ظن تكون النتيجة التي تكون لازمة للمقدمتين إما أن تفيد علما وهذا فيما إذا كانت المقدمتان قطعيتين افاد العلم واليقين مثل لذلك التغير تغير قالوا يدل على حدوث العالم كيف قالوا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث قالوا هذه هذا نتيجه قطعيه العالم متغير وكل متغير هذا هو الدليل هذا هو الدليل ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تتأمل العالم ما المراد بالعالم تتصور الله ثم العالم متغير ما المراد بالتغير هنا ثم ما اثبات هذه المقدمة الصورة هل هي قطعية أم ظنيه هذا يحتاج الى تامل بحث ثم المقدمة الكبرى وكل متغير حادث يحتاج الى بحث نظر وتصور الموضوع والمحمول ثم تثبت أن الأولى قطعية والثاني قطعية وذكر فيه نظر ثم تثبت الأولى قطعية والثانيه قطعية تكون النتيجة لازمة للمقدمتين. فإن كانت المقدمتين فإن كانت المقدمتان قطعيتين لازم أن تكون النتيجة قطعية. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آت. هكذا يقول المناطق فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آت. فإن كانت قطعية كل منهما قطعية أفاد القطع هذا نوع فإن كانتا ظنيتين أو إحداهما ظنية والأخرى ظنية قطعية أفادت الظن نعم إذا كانت الأولى ظنية والثانيه ظنيه أفادت الظن ولا إشكال إذا كانت الأولى قطعية والثانيه ظنية أو بالعكس قالوا أفاد الظن لأن ما تركب من القطع والظن ظن هكذا يقولون ما تركب من القطع والظن فهو ظن حينئذ نقول الدليل ما يتوصل به إلى معرفة علم متى هذا إذا كان كل من المقدمتين قطعيتين أو ظن فيما إذا كانت المقدمتين ظنيتين فيما إذا كانت المقدمتان ظنيتين أو إحداهما ظنية والأخرى قطعية يستدلون أو يذكرون مثال للظن يقول الاستدلال بالغيب على نزول المطر قطعي أو ظني إذا جاء غيم و... وعمم الأرض حينئذ نقول المطر سينزل إن شاء الله لا قطعي أو ظني ظني لأن هذا مط تقول هذا غيم والعادة أن وجود الغيم يترتب عليه نزول المطر إذا سينزل المطر فتقول هذه النتيجة ماذا ظنية لماذا ليست بقطعيه لأنه قد يتخلف نزول المطر مع وجود وجود الغيم ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا أي ما يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن لما لا يعلم ضرورة، لما لا يعلم ضرورة. أما ما علم ضرورة فليس متعلقا للنظر الصحيح. والدليل يراد به إذا عرفنا المراد بالدليل. في الصلاح الأصولية ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبره هذا أصح مما ذكره المصنح فهو أولى وما ذكره هو للدلالة بمعنى الدليل ولذلك يقول دليل فاعل بمعنى فاعل لأنه يحصل به الإرشاد لأنه المرشد حقيقة وما يحصل به الإرشاد مجازا يعني يطلق الدليل على المرشد حقيقة الذي وضع العلامه لترشد الناس وعلى العلامة نفسها لكنه من قبيل المجاز من قبيل المجاز إذا يطلق في اللغه الدليل على المرشد على المرشد سواء باشر بنفسه او لا فاعل ارشاد او لا وعلى ما حصل به الارشاد وهو العلامة وهو لكن الثاني مجاز فالمرشد هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها الناصب للعلامة يعني في الحس أو الذاكر لها إذا كانت باللسان نحو ذلك والذي يحصر به الإرشاد هو العلامة التي نصبت للتعريف الإمام أحمد رحمه الله له كلمة شهرة في كتب المذهب يقول رحمه الله فالدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين الرسول والمستدل اولو العلم هذه قواعد الإسلام الدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل اولو العلم هذه قواعد الإسلام قال المصنفنا قال والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره ذكرناه الدليل إما أن يطلق ويراد به الدال من هو الدال الفاعل المرشد الفاعل هو الدال حينئذ نكون الدليل فاعل بمعنى بمعنى فاعل لان فعيل ياتي بمعنى فاعل وياتي بمعنى مفعول وهنا دليل يجوز ان يكون بمعنى فاعل فحينئذ يكون المراد به الدال الذي نصب العلامه والدليل يراد به في اللغه اما الدال وهو الناصب للدليل او الفاعل هل كدليل الطريق دليل الطريق من هو الذي يدلك نقول اين طريق العتيبيه مثلا فقول لك اذهب كذا وكذا نقول هذا دليل الطريق او ياخذ بيدك ويمشي تقول هذا دليل هذا يسمى يسمى دليلا دليل الطريق او ما يستدل به فحينئذ يكون الدليل من من ها فعيل بمعنى اسم المفعول الاول الدال والثاني يستدل به فعين يكون الاول بمعنى فاعل ويكون الثاني بمعنى مفعول او ما يسدل به انظر تطبيق العلماء على ما يعرفون من قواعد هو الان كانه طبق لك القواعد التي يعرفها دون ان يذكر لك فعيل ياتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول وايش الدليل على ان فعيل يأتي بمعنى فاعل وما الدليل على ان فعيل ياتي بمعنى مفعول وما الفرق بينهما من جهة المعنى وما الذي ينبني عليهما من خلاف هذه كل قواعد تكون مرسومة راسخه في الدين، ثم شرح لك على ما يعلمه قال والدليل يراد به الدال أو ما يستدل يعني ويطلق الدليل على ما يستدل به ما الذي يستدل به من نص كتاب أو سنة أو غيره كالإجماع والقياس كالإجماع والقياس وهذا هو الدليل في عرف الفقهاء الدليل في عرف الفقهاء هو النص ونحوه, ونحوه كالإجماع والقياس والإجماع فإذا أطلق الدليل في عرف الفقهاء يحمل على النص ما يستدل به فحينئذ نكون الدليل عند الفقهاء فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول فإذا أطلق صار حقيقة عرفية في فنهم ولا يجوز تفسير مصطلحات الفنون بغيرهم فإذا فسرت الدليل هنا عند الأصوليين تفسره بمعنى ما يمكن التوصل به آخر التعريف وإذا فسرت الدليل عند الفقهاء فتفسره بالنص الذي هو الكتاب والسنة والخياس والإجماع والاستصحاب نحو ذلك قال ويرادفه بعد أن انتهى من الدليل ومتعلقات الدليل قال يرادفه في المعنى الفاظ متعدده منها اي من هذه الالفاظ المرادفه للدليل البرهان بضم الباء البرهان يقال برهن عليه يعني أقام البرهان برهن عليه يعني اقام البرهان فعيناد تفسر البرهان بماذا بما فسرت به الدليل فإذا كان حد الدليل ما يمكن التوصل به الى آخره تقول البرهان هو ما يمكن التوصل به الى آخره لماذا لأن الصلاح الاصلي هنا وهم المتكلمون على أن هذه الألفاظ مترادفة من جهه المعنى ولو كان ثم فرق بينها من جهة اللغة فلا يؤثر في المصنحات ويرادفه ألفاظ منها البرهان والبرهان حينئذ يكون بمعنى الحجه والدليل وجاء استعماله في القرآن بمعنى الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إذن لا برهانه يعني لا دليل له عليه والحجه يعني ومما يرادف الدليل في المعنى الحجة بضم الحاء والحجة بمعنى الدليل وتطلق على ما ثبت به الدعوة يعني ما تثبت به الدعوة قل فلله الحجة البالغة وسمي بذلك يعني الدليل سمي بالحجه لماذا للغلبة به على الخصم لكونه يعني الدليل الذي ذكر الدليل غلب خصمه فحينئذ يسمى دليلا ويسمى بهذا الاعتبار يسمى حجه قل فلله الحجه والسلطان يعني ويسمى اي يرادف الدليل السلطان فحينئذ يكون السلطان بمعنى الحجه والدليل وجاء في القرآن ان عندكم من سلطان بهذا فأتونا بسلطان مبين اذن جاء السلطان مستعملا في القران مرادا به الدليل ولكن ليس هذا اشتقاق المناطق او هم يستعملون هكذا على حسب ما يصلحون يعني ليس تفرعا عن القران لم يثبت البرهان والحج والسلطان لأنها وردت في القرآن لا هم ابعد الناس عن الكتاب والسنه والسلطان والآية يعني يرادف الدليل في المصالح عندهم الايه الايه, الآية فحينئذ تكون الآية بمعنى البرهان والدليل كما في قول تعالى من آياته خلق السماوات والأرض من آياته كذلك أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وهذه الخمسة الدليل والبرهان والحجة والسلطان والآية تستعمل في القطعيات إذا أطلقت فالمراد بها الأحكام القطعية وقد تستعمل على قلة على غير وجهها في الظنيات إذا فرقوا في الدليل والحجة والبرهان قالوا هذه تستعمل في القطعيات قطعيات مثل ماذا؟ المتواتر قالوا قطعي الإجماع القطعي قالوا هذه قطعيات فإذا كان الدليل اجماعا قطعيا قالوا هذا دليل وحجة وبرهان وسلطان وايه لماذا لانها قطعيات تفيد العلم وتفيد اليقين وقد تستعمل قد تستعمل على قله قد هنا للتقليل قد تستعمل في الظنيات في خبر الواحد المختلف فيه هذا يفيد الظن قول المختلف فيه بهذا القيد يفيد الظن حينئذ إذا قيل في خبر الواحد المختلف فيه انه دليل هذا يعتبر مجازا عندهم لماذا لان استعمال الدليل في العصر انه على القطعيات فاذا استعمل في الظنيات قالوا هذا استعمال الشيء في غير موضعه وهذا مجاز وهذا مجاز فاذا اطلق الدليل أو البرهان والسلطان السلطان على الاجماع الظني كالسكوت مثلا قالوا هذا ليس بدليل في العصر لأن الاجماع الظني ليس بقطعي حينئذ يكون استعمال الدليل والحجه والبرهان والايه في الظنيات يكون مجازا يكون مجازا حينئذ إذا أطلق واحد من هذه المفردات يحمل على الدليل القطعي عند الأصوليين عند أكثر المتكلمين أنه خاص بالقطعيات والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط الأمارة هذا عطف على ماذا؟ على البرهان ويرادفه الفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية والأمارة ولكن لما كانت هذه الألفاظ تختلف من حيث الإطلاقات فصل بينهما وعين الأحكام أو عين الحكم بكون الأولى تستعمل تستعمل في القطعيات والثانية لما فارقتها وهي الأمارة والعلامة خاصة بحكم خاص بها والأمارة بفتح الهمز احترازا من الإمارة والعلامة الأمارة تأتي بمعنى الدليل أخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها وادلتها التي تدل على وجودها إذن أمارة استعمل في الشرع لكن لا أظن أن هذا مسلك المتكلمين يعني أنهم أخذوه من الشر. والأمارة والعلامة أيضا ألفاظ مرادفة للدليل لكنها قال وتستعمل في الظنيات يعني تستعمل فيما كان موصلاً إلى حكم شرعي في الظنيات فقط يعني ما كان مفيدا للظن فقط فحينئذ نقولون الدليل والأمارة وأيهما أضعف الأمارة لماذا لأنها تفيد أن مدلولها الظن والدليل أعلى لأنه يدل على على القطع. وتستعمل في الظنيات فقط ولا تسمى دليلا بل الدليل خاص بما كان قطعيا فالاماره حينئذ تكون ادنى من من الدليل وهذا التفريق باطل لا دليل عليهم لا من اللغه ولا من الشرع بل في اللغه ما يتوصل به الى معرفه علم افضل هذا مدلوله في الصلاح اللغوي كذلك عندها من يعرف الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري نقول مطلوب خبري هذا عام يشمل الظن والعلم حينئذ نقول الأرجح أن ما أفاد العلم وما أفاد الظن يسمى دليلا وأمارة وعلامة فالكل يطلق عليه أنه دليل لأن كل منهما مرشد إلى المطلوب كل منهما مرشدون إلى المطلوب. والعرب لا تفرق بين ما أفاد العلم وما أفاد الظن. هذه أمور داخل على اللغة. ما أفاد العلم وما أفاد الظن. هذه العرب لا لا, لا تفرق لهم ولا ينظرون إلى هذه الأمور. وإنما كل ما أوصل إلى نتيجة فهو دليل. سواء كانت النتيجة ظنية أو قطعية. فحينئذ يسمى مرشدا إلى المطلوب. وإذا حصل أنه مرشد إلى المطلوب حصل الإطلاق وهو أنه دليل. ثانيا يقال مؤد كل منهما العمل بما دل عليه فإذا السويا إذا قيل هذا دليل بمعنى أنه أفاد القطع والقطع يجب العمل به والثاني ظني لأنه أفاد الظن طيب ما حكمه من جهة العمل يجب العمل به إذن السويا لماذا نفرق فإذا كانت النتيجة أن العمل بالظن كالعمل بالقطع نقول هذا لا لا فرق بينهما حينئذ إذن هذا التفريق لا لا يدل عليه دليل لا من جهة الصلاح ولا من جهة اللغاء ثم قال وأصول الأدلة أربعة الكتاب والسنة والإجماع وأصول الأدلة التي يعتمدها الفقيه في الاستنباط نوعان سمعية وعقلية سمعية هذه نسبة إلى السمع ويعبر عنها بأنها نقلية لأنها منقولة يرويها البعض عن عن الآخر وعقلية نسبة إلى العقل وليس المراد أن العقل هنا إذا قيل أصول الفقه أنها تنقسم إلى سمعية وعقلية ليس المراد أن العقل مستقل بإدراك الأحكام لا وإنما عقلية نسبة إلى النظر والتامل وقصد به المصنفون الاستصحاب لأنه ناشئ عن النظر والتأمل وليس المراد أن العقل يستقل بإدراك الأحكام ولذلك قلنا في السابق لا حاكم إلا الله بمعنى أن العقل أو الإنسان أو البشر مهما كان لا يمكن أن يكون مشرعا إن الحكم إلا لله إن الحكم فالأحق ليس لغير الله حكم ابدا فالأحق ليس لغير الله حكم ابدا حينئذ نقول إن الحكم إلا لله أدعام فلا يثبت أي حكم شرعي نسبة إلى الشرع إلا ومصدره الكتاب والسنة الوحيين ومع فنا إذن وأصول الادله التي يعتمدها الفقيه في الاستنباط والتي يبحث فيها الاصوليون لتقرير القواعد العامة نوعان سمعية وعقلية والسمعية ذكر منها المصنف ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع لذا قال وهي سمعية ويتفرع عن هذه الأدلة الثلاثة القياس لم يجعل القياس اصلا لم يجعل القياس اصلا وهل القياس اصل أو لا هذا ما الى للخلاف في إفادة القياس بعضهم يرى أنه لا اصل يعتبر من أصول الأدلة إلا إذا كان قطعيا وحينئذ القياس هل هو قطعي أو ظني من قال إنه قطعي حينئذ جعله اصلا رابعا فقال أصول أربعة ومن قال لا إنه ظني حينئذ لم يجعله أصلا وفر إلى ما فر إليه المصنف هنا والصواب أن القياس قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا يختلف باختلاف أنواع القياس وعليه حينئذ يعد رابعا فيقال الأدلة أربعة السمعيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والقياس يعتبر أصلا مستقلا أصلا مستقلا لكن ليس المراد استقلاله أنه لا يعتمد على الكتاب والسنة لا وإنما المراد أنه له شروطه وله ضوابطه الخاصة به كما أن السنة هي أصل مستقل وكذلك ليست خارجه عن الكتاب ولذلك بعد بعض أهل العلم عد الأصول واحد قال الكتاب فقط لماذا؟ لأن السنة دل عليها الكتاب حينئذ لماذا نجعل السنة قسم مستقلا؟ نقول الكتاب والإجماع دل عليه الكتاب والسنة والقياس دل عليه الكتاب والسنة والإجماع لكن المرض هنا من باب التقسيم والتقصيل العلمي فقط وليس من باب التدقيق الذي يوصل الى مثل هذه الأشياء حينئذ نقول الكتاب نعم هو الأصل والكتاب دل على السنة والكتاب والسنة دل على الإجماع والكتاب والسنة والإجماع دلت على على القياس وهي سمعية أي منصوبة إلى السمعي لأنه متلقاها وطريقها السم ويتفرع عنها عن هذه ثلاثه القياس لأن الأصل فيه لا بد من أصل والأصل هو المقيس عليه هذا المقيس لا يصح اعتباره والقياس عليه لذا كان ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع صار فرعا عن الكتاب والسنة والإجماع هذا وجه كوني المصنف جعل القياس فرعا للكتاب والسنة والإجماع لأن القياس يتالف من أربعة أركان لابد من أصل مقيس عليه يشترط في هذا الأصل كما سيأتي أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو اجماع إذن لم نخرج عن عن الثلاثة والاستدلال لأنه داخل في مفهوم الدليل والإجماع منعقد على مشروعية استعماله في استخراج الأحكام الاستدلال هذا أمر متفرع عن الكتاب والسنة والإجماع وبالإجماع أنه يعتبر دليلا لدخوله في مفهوم الدليل في استنباط الأحكام الشرعية من مضانها والرابع عقلي, الرابع عقلي يرجع إلى الرأي والنظر وليس المراد أن العقل مستقل في إدراك الأحكام بل العقل مستنبط فقط له عمل له مجال كما هو في اللغة في اللغة نقول لا تثبت بالعقل وانما تثبت بالنقل وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط بل السنباطه من النقل بل السنباطه من نقل العقل يستنبط وهنا العقل يستنبط والرابع عقلي وما هو قال وهو استصحاب استصحاب الحالي قبل التكليف المقصود به العدم الأصلي قبل التشريع نقول هذا دليل عقلي يستصحبه المجتهد إذا لم يثبت دليل على تحريم شيء أو إيجاب شيء نقول لأصل عدم عدم الحكم منقول نقول أصل بقاء مكان على مكان إذا لم يشرع الحكم الشرعي لم يرد دليل بالتكليف المكلف بإيجاب أو تحريم نقول لأصل العدم ما هو الأصل العدم؟ هو الدليل لصحاب العدم هذا الذي سيذكره مستقلا في باب خاص به وهو أي العقلي أو الدليل العقلي الصصحاب الحال أي قبل التكليف ما هي الحال قبل التكليف براءة الذمة عن الايجاب أو الند في النفي الأصلي يعني في العدم الأصلي لأن الأحكام الشرعية إما أن تكون إثبات أو نفي الإثبات لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون إلا بدليل سمعي إذا قيل يجب عليك فعل كذا لا بد من الدليل لكن النفي يمكن أن يدرك بالعاقل وهو مرادهم هنا إذا قيل يجب عليك قل لا لا يجب الاصل عدم الوجوه فمن اوجب شيئا هو الذي يطالب بالدليل من اوجب شيئا هو الذي يطالب بالدليل والنافي لا يطالب بالدليل ليس مطلقا ليس مطلقا وانما النافي يطالب بالدليل في مقام الجدل والمناظره وهذا أكثر اصوليين على أرباب الجنة أن النافي لا يطالب بالدليل بل المثبت هو الذي يطالب بالدليل والصواب أنه يطالب بالدليل قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا هاتوا برهانك على ماذا؟ على النفي او على إثبات؟ على النفي إذن النافي يطالب بالدليل كما يطالب المثبت هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى خلافا لاكثر المتكلمين وأكثر الصوليين وأربابا جدل المناظرة النافي لا يطالب بالدليل ما أنه يطالب بالدليل فحينئذ هنا المجتهد إذا نظر في المسألة ولم يجد دليل يدل على الوجوب أو على التحريف يقول الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة هل يعتبر قوله هذا دليل أو لا يعتبر دليلا يعتبر دليلا هل هو سمعي أو عقلي نقول عقلي بمعنى أن لا بد أن يكون مستنبط على قواعد من الشرع لكن بمعنى أن النظر والتأمل هو الذي أداه إلى هذا في النفي الأصلي أي العدم الأصلي الدال على براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل شرعي لو قال قال علينا صلاة سادسه وجبت علينا صلاة سادسه صلوات ستة لا خمسة ماذا نقول؟ هذا الدليل اين الدليل فاذا لم يثبت دليلا نقول الاصل عدم صلاه سادسه الاصل عدم صلاه سادسه الاصل عدم وجوب حج مرة ثانية اليس كذلك فحينئذ نستصحب العدم مطلقا في كل حكم ثبت أو اثبته الخصم ولم يثبت معه دليل من الشرع ثم قال فالكتاب فالكتاب فهذه دفاع الفصيحة سدل بعض من استصحاب العدم بقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا ما وجه الاستدلال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا نريد أن نستنبط من هذا الدليل يا فقهاء على ثبوت استصحاب العدم وأن ما لم أكمل أنا غشرتكم هذا على... ما لم يأمر به وما لا... أو ما لم ينهى عنه ما حكمه ليس له حكم بل باق على الأصل العدمي باق على الأصل العدمي ما أمرتكم به فأتوا منه وما نهيتكم إذا بعض الأفعال أو بعض الأقوال أو بعض الأشياء لم يأمر ولا ينهى، فحينئذ يكون حكمها ألا حكم لها، وإنما يستصحب فيها العدم الأصلي وهو الإباحة، وهو الإباحة. فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة. يذكر الكتاب هو الدليل الأول، الدليل الأول، وهو الاصل الأول. والدليل على أنه أصل قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه هذا أمر باتباع الكتاب هنا حينئذ جعل الكتاب اصلا لهذه الأدلة وهذا أمر مجمع عليه فالكتاب كلام الله عز وجل يذكر الأصوليون كثير من المسائل التي تكون في غير فن الأصول يعني يذكرون في الكتاب حده تعريفه ثم يختلفون فيه هل هو المعنى النفسي أو المعنى اللفظي على ما يذكره أرباب البدع وثم يذكر فيه الحقيقة والمجاز ويذكر فيه المعرب وغيره ثم يذكرون الحروف المتعلقة بالكتاب وكذلك السنة وهذه كلها أبحاث الأصل أنها ما تبحث في أصول طالب العلم إذا أراد أن يستفيد من هذه المباحث لا يأخذها من أصحاب الأصول وإنما يأخذ كل فن من أربابه من أصحابه فيدرس المجاز والحقيقة مثلا في كتب البيانيين ثم يتعرض كثير من أرباب علوم القرآن مثلا لبحث المعرب وغيره والمجاز الموجود وغير موجود موجود أيضا في بحث البيانيين كذلك الحروف يعني توسع فيها النحاه كابن هشام في المغني اللبيب فتدرس الحروف وتمر على كتب الأصول ليعلم هل من زيادة على ما ذكره أرباب الفن أو لا فقط وإلى تحقيق المسائل وإثبات المسائل وشرحها وكذا تذكر باختصار في مثل هذه المواضع ولذلك كل كتاب في أصول الفيئة الكلمة والكلام والصوت واللغط وتعرف وتقسم الكلمة والجملة الفعلية وهل بينهم علاقة او لا إلى آخره نقول هذه تأخذ من مظانها هذه المقدمة لأبين اننا سنمر على هذه المباحث باختصار جدا تعليق فقط ومن أراد فليرجع إلى نفس الكتب فالكتاب هذا فعال بمعنى مفعول لأنه مشتق من الكتب والكتب المراد به الجمع والضم الجمع والضم قالوا تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف والكلمات بعضها إلى بعض والمراد بالكتاب هنا القرآن وهذا بجمع العلماء ويسمى الكتاب ويسمى القرآن كتابا كما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على الكتاب الكتاب هنا سماه كتابا ولكن كثير من الشرائح يذكرون في مثل هذا الموضع قول الكتاب اسمو جنسن صار علما بالغلب على القرآن ولا أدري ما وجهه لماذا لأنه إذا نصرب على أنه الكتاب حينئذٍ صار من أسماء القرآن الكتاب فلا نقول حينئذٍ صار علما بالغلب لماذا لأن صيورة الشيء علما بالغلب عند أهل اللغة ليس من صنع الفاعل أصل يعني العباد لأربعة هل هم اجتفقوا قال نحن العباد أم من صنع غيرهم. من صنع غيرهم. حينئذ لو قيل الكتاب لم يسمه الرب جل وعلا الكتاب ثم جعل علما بالغلبة صار الاسم هذا ليس من عند الرب سبحانه. وإنما من صنع العلماء هم الذين إذا أطلقوا الكتاب صار علما بالغلبة مثل ما فعل النحاة. عدوا أسماء ستة قال هذا أسماء ستة. فإذا أطلقوا الاسماء ستة انصرف الى ابوك اخوك الى اخره الكتاب إذا قيل هو علم على القرآن علم بالغلبة أو علم بالشارع الظاهر الله أنه بالشر لكن كثير من حتى من المعاصير يكون عالم بالغلبة ينبني عليه فرق جوهري اذا الكتاب يقول اسمه من أسماء القرآن والعاصل أنه جنس وهو المراد به هنا كلام الله عز وجل كلام الله والكلام حقيقة الأصوات والحروف حينئذ اذا قيل القرآن هو كلام الله حينئذ نفهم أنه بصوت وحرف وهذا بجمع السلف أنه بصوت وحرف ويسمى القرآن كلام الله لأنه بعض كلام الله ليس كل كلام الله وإنما هو بعض منه يتكلم الرب جل وعلا بما ما تشاء كيف شاء ومن كلامه القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله اذا ماذا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله ولا إشكال في هذا وهو القرآن المتلو بالالسنه وهي مخلوقة وإذا كانت الالهه مخلوقه لا يلزم منها ان يكون ما تلي مخلوقا المكتوب في المصاحف وهذه سنة أجمع عليها الصحابه رضي الله تعالى عن عنهم انهم كتبوا القرآن القران في المصاحف ولم يخرجه عن كونه كلام الرب ولم يخرجه عن كونه ليس بمخلوق كذلك قال المحفوظ في الصدور المحفوظ في الصدور ان نحن نزلنا القرآن وإن له لحافظون ومن حفظه كتابته في المصاحف ومن حفظه حفظه في, في الصدور إذا كونه في الصدور وهي مخلوقه وكونه يتلى بالالسنه وهي مخلوقه نقول هذا لا يخرجه عن اصله انه صفه للرب جل وعلا صفه للرب جل وعلا فالالحان فالصوت الصوت والالحان صوت القاري لكن المتلو قول الباري ثم قال وهو كغيره وهو كغيره كغيره كيف نقول كلام الله ثم نقول كغيره ها بما بعده بما بعده هذا كمن يقرا ويل للمصلين ويقف قل لا وهو اي القران كغيره من الكلام العربي لانه نزل بلسان عربي مبين جعلناه قرانا عربيا وهذا لا خلاف فيه أن القرآن نزل بلسان بلسان العرب حينئذ إذا نزل بلسان العرب نقعد قاعدة هذا نستفيد منه قاعدة وهو كغيره من الكلام لماذا كغيره من الكلام لأن الله سبحانه تكلم بلسان العرب فإذا تكلم بلسان العرب كل ما كان في لسان العرب الأصل إثباته في القرآن هذه قاعدة فإذا ثبت في لسان العرب المعرب نقول في القرآن معرب وإذا ثبت في لسان العرب الحقيقة والمجاز نقول في القرآن حقيقة ومجاز، اليس كذلك؟ فكل ما ثبت في اللسان العربي نقول القرآن نزل بلسان عربي مبين فإذا ثبت في اللغة العربية على قواعد وسنة اشتهر على ألسنة العرب نقول أصل وجوده في القرآن من ينفي هو الذي عليه الدليل أن ينفي وجوده في لسان العرب حينئذ يصح نفيه عن القرآن ولذلك كان من أضعف الأقوال أن يقال اللسان العربي فيه حقيقة ومجاز وهو كثير ثم ينفيه عن القرآن نقول هذا قول فاسد من أفسد الأقوال من أضعف الأقوال إما أن يثبت مطلقا في القرآن واللغة وإما أن ينفي مطلقا أما التفصيل بهذا ضعيف جدا وهو كغيره وهو أي القرآن كغيره من الكلام في أقسامه فينقسم حينئذ على حسب من قسم به كلام العرب يكون كلمة ويكون جملة مفيدة ويكون جملة اسمية وجملة فعلية يكون حرفا فعلا اسم إلى اخره يكون حقيقة يكون مجازا يكون فيه معرب يكون مشتقا من أصل يكون مبتدا وخبر جار مجرور الحرف يستعمل في موضعه وقد يستعمل في غير موضعه قد يراد بالجملة الخبرية إنشائية قد يراد بالإنشائية الخبري إلى اخره كل ما يثبت في اللغة العربية الأصل إثباته في القرآن والذي ينفي هو الذي عليه الدليل فمنه إذا عرفنا هذا فمنه أي من القرآن حقيقة ومجازم حقيقة ومجاز. فمنه أي فينقسم القرآن المركبات فيه باعتبار استعماله في معناه؟ لأن اللفظ يكون له معنى، يكون له معنى. ثم هل هذا اللفظ الذي ثبت معناه في لغة العرب هل السعمل في معناه أو في غير معناه؟ العرب واللسان العربي يجوز. استعمال اللفظ في معناه جائز عقلا وواقع لغة يستعمل اللفظ في مدلوله الذي وضع له في اللغة ثم من صنيع أهل اللغة قد يؤخذ هذا المعنى أو هذا اللفظ فيستعمل في غير معناه الذي وضع له فحينئذ نقسم لسان العرب باعتبار استعمال اللفظ في معناه أو عدم استعماله في معناه إلى حقيقة المجازة وإذا ثبت الحقيقة والمجاز في لسان العرب حينئذ نقول في القرآن حقيقة المجاز على ظاهر ما ذكره المصنف هنا فمنه أي فمن القرآن حقيقة فعيله مأخوذ من حق أو من الحق من حق الشيء يحق ويحق بمعنى ثبت بمعنى ثبت الحق في الأصل أنه الثابت فعينئذ يكون فعيله فعيله قد يأتي بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى مفعول فإذا كان بمعنى فاعل فحينئذ بمعنى الكلمة الثابتة في موضعها الذي وضعه العرب لها وإذا كان بمعنى مفعول كانت الحقيقة بمعنى الكلمة المثبتة في موضعها الذي وضعها العرب لها وعلى الأول إذا كانت فعيله بمعنى فاعل تكون التالي التأنيث وإذا كان فعيل بمعنى مفعول حينئذ التالى تدخله مثل جريح وصبور نقول جريح هذا لا تدخله التاء فيقول مرأة جريح وزيد جريح ولا تقول مرأة جريحة لماذا لأن فعيل إذا سوا فيه مذكر ومؤنث امتنع دخول تاء التانيث عليه حينئذ نقول هذه تاء للنقل الوصفيه تاء تاء الوصفيه للنقل نقل اللفظ من الاسمية من الوصفيه إلى الاسمية ما هي الحقيقة قال وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له اللفظ إذن الحقيقة وصف للألفاظ واللفظ قد يكون مهملا وهو الذي لم تضعه العرب، وقد يكون مستعملا وهو الذي وضعته العرب. قوله المستعمل أخرج المهمل أخرج المهمل فحينئذ ديز لا يوصف بكونه حقيقة كذلك أخرج المستعمل اللفظ قبل الاستعمال فلا يوصف بكونه حقيقة ولا مجهز إذن قوله اللفظ نقول جنس واللفظ عرفنا حده في النحو هذا الجنس يشمل نوعين المهمل والمستعمل ذي هذا مهمل زي هذا مستعمل المستعمل نقول اخرج المهمل وأخرج اللفظ قبل الاستعمال حينئذ نقول الحقيقة لا يوصف بها اللفظ غير غير المستعمل فيما وضع له يعني في معنى ما هو اسم موصول بمعنى الذي يصدق على معنى لفظ استعمل في معنى وضع له وضع له وضع له يعني وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى كاستعمال الاسد في الحيوان المفترس في الحيوان المفترس فإذا قال قال رأيته أسدا يعني يعني حيوان مفترس ما يحتمل أنه رجل شجاع لماذا؟ لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته حمل اللفظ على حقيقته واللفظ أو المعنى الذي وضع له لفظ أسد هو الحيوان المفترس هو الحيوان المفترس فيما وضع له اللفظ المستعمل فيما وضع له وهذا يشمل الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية لأن الحقائق ثلاثة أنواع حقيقة لغويه وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة الحقيقة الشرعية ما استعمله الشرع أو إن شيء تقول اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا كالصوم مثلا والصلاة لأن الصلاة في اللغه هي الدعاء وفي الشرع استعمل هذا اللفظ لا مرادا به الدعاء على جهة الخصوص كما هو معناه اللغوي وإنما نقله حصل نقل نقل من معناه العام الذي هو الدعاء وجعل عالما واسما وحقيقة فيه أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصه فحينئذ نقول لفظ الصلاة هذا لفظ عام له أفراد صدقه في اللغة على جميع أفراده فحينئذ إذا أطلق الصلاة لفظ الصلاة في اللغة حمل على جميع مفرداته على جميع مسمياته لكن الشرع خصه ببعض الأفراد كذلك الصوم الصوم في اللغة الإمساك مطلق الإمساك الامساك عن الكلام يسمى صوما إني نذرت للرحمن صوما صوما هنا مراد به امساك عن الكلام بدليل فلن أكلم اليوم إنسية خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة خيل صيام صيام يعني ممسكة من الصباح خيل صيام أي أمسكت عن الجري إذن نقول في اللغة الصوم كل امساك ثم خصه الشر نقله الشر نقله في ماذا؟ في بعض أفراده وهو إمساك مخصوص من الفجر إلى غروب الشمس عن أشياء مخصوصه إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة حينئذ إذا أطلق لفظ الصيام في اللغة حمل على معناه اللغوي وهو مطلق الإمساك وإذا أطلق في الشرع حمل على معناه الشرعي كذلك الحقيقة العرفية كالشرعيه من حيث النقل يعني نقل اللفظ اللغوي لأن الحقيقة اللغوية هي الأصل ثم الشرع تصرف في اللغة, في, في اللغة والعرف كذلك تصرف في اللغة كل منهما من الشرع والعرف نظر إلى اللفظ العام الذي له أفراد أو مسميات فقصر ها. قصر اللفظ على بعض أفراده كما نقول هناك في الخاص قصر العام على بعض أفراده هذا قريب من قصر اللفظ العام من جهة اطلاقه اللغوي على بعض مسمياته الدابه في اللغه لكل ما دب على وجه الارض لكل ما دب على وجه الارض لكنه خص في العرف بذوات الاربعه الحيه دابه او لا فيه تفصيل لا تنفي ولا تثبت ها الدابه الحيه دابه او لا نقول لغه دابة لانها تدب على الارض كل ما دب والله خلق كل دابه مما فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم إلى الى اخره أذن الدابه في اللغه كل ما يدب على وجهه سواء كان برجلين او اربع او على بطن يزحف نقول هذا دابه لكن في العرف خصه بدوات الاربع فالفرس دابه لغه وعرفا والحيه دابه لغه لا, لا, عرفا. الحية دابة لغة لا عرفا الحيه دابه لغة لا عرفا الحيه ها ليش دوات اربع حينئذ نقول فائدة هذا التقسيم وذكر الحقيقة هنا فائدة هذا التقسيم أن الحقيقة تتنوع ثلاثة أنواع حقيقة لغوية وشرعية وعرفية إذا جاء في الشرع في نصوص الوحيين لفظ له حقيقة شرعية وله حقيقة لغوية أو عرفية يحمل على أي على الشرعي واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على هذا الترتيب جمهور العلماء أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية والحقيقة العرفيه مقدمة على الحقيقة اللغويه هذا باختصار ومجاز مجاز أصله مجوز مفعل مدوز حصل اعلان بالنقل فتحركت الواو ثم ها قلبة ألفا. مفعل من الجواز وهو العبور والانتقال. حقيقته اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه النصح. اللفظ المستعمل. اللفظ يشمل المهمل والمستعمل. المستعمل أخرج المهمل حينئذ المهمل لا يوصف بكونه مجازا. واللفظ قبل الاستعمال الذي هو الموضوع قبل استعماله لا يوصى بكونه مجازا حينئذ اللفظ قبل الاستعمال لا يوصى بكونه حقيقه ولا مجازا لا حقيقه ولا مجاز في غير ما وضع له يعني في اللغه في غير ما وضع له في اللغة فإذا استعمل لفظ الاسد في الرجل الشجاع نقول ماذا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اللغة لأنه في اللغة وضع على ماذا وضع على الحيوان المفترس فإذا استعمل في الرجل الشجاع نقول هذا لفظ مستعمل في غير ما وضعت له العرب ذلك المعنى ذلك المعنى لكن قال على وجه يصح على وجه يصح بمعنى أن المجاز ليس على إطلاقه كل من هب ودب يستعمل اللفظ في غير ما وضع له وانما لا بد من شرطين اولا وجود العلاقه وثاني وجود القرينه وهذا مراده بقول على وجه النصحه، بمعنى لا بد من معنى مشتهر يكون بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول اليه احترازا مما لو قال رأيت اسدا يخطب وآت أسدا يخطب يعني شبهه في أي شيء في الشجاعه إذن الشجاعة هي المعنى المنقول عنه في الأسد إلى الرجل لماذا؟ لهذه العلاقة وجود الشجاعة لذلك إذا كانت العلاقة بين المشبه والمشبه به أو الاسم المستعار ومستعار منه مشابهة سميت السعارة إذا كانت المشابهة سمي المجاز السعارة وإلا سمي مجازا مرسلا إذا كانت العلاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه المشابهة فيسمى مجازا ويسمى السعارة وإلا سمي مجازا مرسلا هنا رأيت أسدا والعلاقة هي الشجاعة يعني وجه الشبه بين المشبه به والمشبه والمشبه إذا كانت العلاقة هنا الشجاعة نقول الشجاعة هذا أمر واضح ومشتهر ويصح نقل اللفظ عن معناه الأصل إلى معناه المجازي ولا إشكال لأن اللفظ إذا أطلق لم يحصل منه تعقيد معنوي عند السامع حينئذ كل من سمع رأيت اسدا يخطب علم أن التشبيه هنا في الشجاعة أما إذا أراد رأيت رجلا أو رأيت اسدا يرمي و قصد المشابهة في كون الرجل أبخر كما أن الأسد أبخر نقول أسد نعم أبخر لكن استعمال المشابهة أو إطلاق لفظ الأسد على المعنى المنقول إليه وسحبه من المعنى المنقول عنه إن لم يكن المشابهة فهذا يحصل به تعقيد معنوي وإذا حصل به التعقيد المعنوي انتفى التركيب فحينئذ لا يسوغ العرب استعمال اللفظ في غير ما وضع له الا اذا كان ثم معنى مشتهرا عند المتكلم والسامع أن المعنى هو الذي نقلا فحينئذ إذا كانت الشجاعه صح المجاز وإن كان كونه ابخر لم يصح المجاز مع كون المعنى موجود مع كون المعنى موجود اذا على وجه يصح المراد به العلاقة بين المعنى الاصلي والمعنى المنقول إليه ومع وجود قرينه صارفه عن إرادة المعنى الأصلي لو قال رايت اسدا يحتمل وجود العلاقة عنده أنه شبه الرجل الشجاع بالأسد فاستعمل اللفظ في غير موضع له حينئذ وردت العلاقة عنده فقال رأيت أسدا وقصد به الرجل الشجاع لكن السامع ما الذي يدريه أن الاسد هنا مراد به الرجل الشجاع بد من نصب قرينه تدل على أنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له فيقول رأيت أسدا يخطب عندما يسمع السامع يخطب يعرف أن هذا قرين صارف عن رادة الأسد بالمعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس إذن عرفنا على وجه نصح أن المراد به تقييد المجاز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لابد له من امرين العلاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه لابد بد يكون مشهورا معلوما مستفيضا بين المتكلم والسامع وأما المعنى غير المشهور فلا يجوز استعماله لانه يؤدي الى تعقيد المعنى الثاني وجود قرينه صارفه عن اراده المعنى الأصلي كجناح الذل كجناح الذل هذا ورده في القرآن جناح الذل ذو المعنى والجناح هو الجناح المعروف عند الطائر إذا هو في الاجسام فاذا استعمل الجناح للذل وهو امر معني قال هذا مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له يريد ان ينقض جدارا يريد ان ينقض قالوا الاراده هذه صفه للحي والج... و... للإنسان والحيوان والجدار جماد وحينئذ ينتفي وصف الاراده عنه ينتفي وصف الاراده عنه فقالوا هذا مجاز شبه الجدار بالإنسان في الميل فاشتق له الوصف الآخري قالوا هذا مجاز نقول في هذا التركيب ليس بمجاز لو قيل بالمجاز نقول هذا المثال ليس بالصحيح لماذا لأن الإرادة غير ممتنة عن عن الجماد بل دلت نصوص عامة كثيرة مستفيضة مشهورة على أن الجماد يوصف بالحركة ويوصف بالكلام وإن من شيء لا يسبح بحمده والتسبيح لابد له من من إرادة أحد جبل يحبنا ونحبه أحد هذا جماد ويحب والمحبة أخص من من الإرادة والإرادة والمحبة أخص من الإرادة وإثبات الأخص يستلزم إثبات العم إذا له إرادة حين وردت نصوص على أن الجماد قد يتحرك وقد يبكي كما هو شأن الحنين حنين الجد إلى آخرين وتسبيح الحصى والسلام إلى آخرين بل نبي صلى الله عليه وسلم شار إلى شجرة فقرقت الأرض فجاءت إذن أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه كلها تدل على ماذا تدل على أن الجماد يوصف بالإرادة ولو قيل بالمجاز فهذا المثال ليس ليس بصحيح لوجود دليل منافئ له أما جناح الذل ممكن أن يسلم أن يقال الذل معنى والجناح الأصل في لغة العرب أنه جناح الجناح المعروف فإذا استعمل الجناح للذل لا بأس أن يقول في أن يقال فيه إنه مجاز إنه مجاز ومنه أي من القرآن ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب. إذن في القرآن ما هو معرب والمراد بالمعرب ما كان في لغة أجنبية ثم استعمل في لغة العرب في لغة العرب وهل في القرآن معرب أو لا فيه خلاف طويل عريض ولا ينبني عليه فائدة من جهة الفرع لا ينبني عليه فائدة من جهة الفرع وإنما اتفقوا ونقال يقال اتفقوا على وجود الاعلام الأجنبية في القرآن مثل إبراهيم وإسماعيل ولذلك اتفق النحاء على انها ممنوعة من الصرف لعلتين اثنتين لثالثة لهما العالمية والعجمة وكونها عجمة بمعنى أنها أسماء وضعت على في لغة او الأسماء الموضوعة على لغة العجم هذا مرض بالعجمة الأسماء الموضوعة على لغة العجم فحينئذ الاستعمال وهي أعلام عند العجم في لغة العرب لا يمنع من كونها اعجميه هل هي موجودة في القرآن أو لا أقول موجودة في القرآن وهل هي معربة الجواب لا ليست معربة إنما بعض الكلمات كالسبرق وناشئه الليل الأخير هذه في العاصل ليست بعربية ولكنها دخلت على لغة العرب ففهم المعنى منها المقصود منها فاستعملها العرب فعربت يعني نزلت منزلة الكلمات العربية أصالة فعوملت معاملتها إما من المنع من الصرف وإما بالتنوين والرفع والنصب والجر إلى اخره إذا عوملت معاملة الكلمات العربية ولا يمنع أن يقال في القرآن ما هو معرب لا مانع وكون فيه ما هو معرب لا ينافي قوله تعالى بلسان عربي مبين إن جعلناه قرآنا عربيا حينئذ نقول كونه عربيا هذا الحكم العام الأغلبي ووجود بعض الكلمات التي تعد على الأصابع بل أكثر ما عده الصيوط مئة وعشرين كلمة في القرآن كله عد مئة وعشرين كلمة نقول هذا لا يخرج القرآن عن وصفه بأنه عربي وبأنه حصل الإعجاز به بنفسه وبذاته ومنه أي من القرآن ما هو معرب وهو ما استعمل في لغة أخرى ثم استعملته العرب وهو دخيل عليها كناشئة الليل ناشئة الليل هذا المراد به ماذا؟ هذه وردت مرة في القرآن في سوره المزمل عن ابن عباس أن الناشئة هي قيام الليل بالحبشية بالحبشية هي لغة دخيله ليست عربية حينئذ نقول هذه الكلمة معربة ووجودها في القرآن لا بأس به والمشكات وهي القوه بلسان الحبشية وقوله هندية هذا فيه نظر بعضهم أنفى أن تكون هندية المشكاه بل أهل الهنود ينفون هذا يقول لا تعرف في لسان الهند المشكات بمعنى القوه وإنما هي حبشية والسبرق أيضا هذا نوع من اللباس غريض الديباج أصره السبره بالهاء فقربت الهاء قافا كما قاله ابن قتيبة وردت في القرآن أربع مرات وهي فارسية وهي فارسية وكل هذه كونها ناشئة الليل حبشية والمشكات هندية والسبرق فارسية كلها وردت عن كبار أئمة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء وغيره حينئذ الحكم بكونها معربة وكونها في القرآن مع صحة ما ثبت عن بعضهم كابن عباس على جهه الخصوص نقول لا مانع من القول به وقال القاضي أبي يعلى أبو يعلى والشافعي رحمه الله وكذلك نصر بن جرير الطبري الكل عربي الكل عربي يعني كل القرآن عربي ولا يقال فيه إنه ولا يقال فيه بعض الكلمات المعربة، بل ما ورد من ذلك وهو بلسان الحبشية أو الهندية أو الفارسية نقول مما توافقت فيه اللغات، مما توافقت فيه اللغات. إذا ناشئة الليل ليست حبشية، وإنما هي في لسان الحبش على أصلهم وفي لسان العرب على أصلهم. وكذلك السبرق والمشكات إلى آخره. هناذا نقول هذه ليست ب ليست بمعربة، وإنما هي في أصل اللسان الأجنبي وهي كذلك في اصل اللسان العربي ولكن الأول أرجح ولكن الأول أرجح ثم قال وفيه محكمون ومتشابه نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه